انِكُمُ اللهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فَاسْتَبَقَا <تصفيق> <تصفيق> الْبَابَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> of 121. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئا انَّهُ يَوْمٌ لَّا غِﻠَّهُ نَبِيٌّ وَالَّذِينَ ва وم... و... a